أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم وإني غفار لمن تاب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 وَدَلَّ تَوْبَتَهُ أَعادَ يَقِينٍ مِمْ بُلُوغِ غَدِي الْمَرْءُ فِي ظِلٍّ عَلَى أَمَلٍ الْمَرْءُ فِي ظِلٍّ عَلَى أَمَلٍ وَمَدِيَّةُ الْإِنْسَانِ بِالرَّصْدِ وَمَدِيَّةُ الْإِنْسَانِ بِالرَّصْدِ وَإِنِّي غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس غال بعنوان وإني لغفار لمن تاب ترى مين هيتوب الليلة محتاجين نحن نتوب عشان ربنا يرفع البلاء عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعالوا نبدأ الموضوع من أولي الله عز وجل خلق عباده لغاية جليلة أخبر عنها جل وعلا في كتابه فقال جل وعلا وما خَلَقَتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا حاجة واحدة إلا أن يعبدون. وربنا سبحانه وتعالى يعلم مسبقا إن عباده لا بد أن يكونوا مقصرين لازم هنقصر مش هنقدر نقدر نوفي الله عز وجل حقه في العباد أبدا وإذا قال جل وعلا فاتقوا الله إيه ما استطعتم شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بل ويعلم أيضا سبحانه وتعالى مسبقاً إن إننا فوق كمان لا ده دحنا كمان هنقع في الزنور والمعاصف وهنحتك في كل لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام هو الأخبر بكذا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الكبير بسند صحيح ما من عبد مؤمن ما خلاش حد ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أي واحد فينا جماعة دي لنقطة ضعف لازم يقع واحد نقطة الضعف بتاعته في النساء واحد تاني نقطة ضعفه في الفلوس والتالت في المنصب والشهر والصيد كل واحد دي نقطة ضعف ما من عبد مؤمن إلا وأثبت له الإيمان يعني ما قالش ما من عبد فاسق ولا كافر لا بيقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة مرة بعد مرة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا في بعض الناس بتزنب ذنب وتعرف تتوب منه في ناس ما بتعرفش تتوب أصلا منه فنوع أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا لكن في ميزة بقى جميلة إذا ذكر ذكر أول ما تذكره بالله على طول يرجع على طول زي ما قلت لك قبل كده المؤمن ده عمل زي إيه عمل زي لامبا الفلورسنت اللي عليها شوية تراب في بعض الدعاء ما شاء الله ربنا يبارك يقول لك آه مؤمن زي لامبا عليها تراب طالب عايزين ننظف لي الفاس وقص <تصفيق> وقبله لا مش كده إنما هي الحكم ما بقى في الموضوع ده إن أنت جيب حتة قماش نعمة وتمسح اللامبة بالراحة كده هتلاقي إنه الرجع مرة التانية زي الأول ويمكن أحسن بفضلنا على سلام جدا من الناس عمل زي إنت هديك مسألة بسيط بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم بعض الناس عمل زي هعمل زي المصنع كبير قوي بس المصنع ده على الرغم من إني في مكان حوالي مثلا بخمسين مليون جنيه إلا إن فيوز بربع جنيه ضرب وقف المصنع كله ركب الفيوز دوت المصنع يشتغل فاحنا محتاجين نركب الفيوز دوت بأن إحنا نذكر الناس بالتوبي الناس لو تابت يبقى الفؤوس ده هتلاقي الجوارح اشتغلت القلب انصلح هتلاقي فيه اقبال من العبد على الله سبحانه وتعالى وده اللي احنا عايزينه للولاد ان شاء الله سبحانه وتعالى حديث النبي عليه السلام حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ايه ده هو الحديث ده بيحض الناس على ذنب أبدا النبي عليه السلام بيقول لك أنا بحضك على التوبة يذنبون فيستغفرونه الفعل التعقيب والسرعه يعني تزنب فايه فتسارع الى التوبه الى الله عز وجل وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى التوبة شو بقى الدعوة ده لو جالك دعوة ولله الله أعلى من واحد من عيله القوم قال لك انا بعت لك دعوه ها هتجيب ولا لا هتيجي ولا مش هتيجي لا هاجي طبعا سبحان الله عايزني امتى عايزك بكرة الساعة 12 ظهر من عشر صبح الصبح هقعد لك على الباب ليه ده واحد من عيله القوم انسى المسأل ده ولله المسأل الأعلى ده دعوة جيالك من ربنا سبحانه وتعالى رسالة جيالك من مالك الملك ومالك الملوك هاتيسمع ولا مش هاتيسمع شوف الرسالة بتقول ايه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لو كنت مؤمن استجب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون رسالة تانية قول يا عبادي يا رب نزنوب كتير قبل طب هعمل ايه فيه هذي نزنوب يتغرق الدنيا برضو ما فيش مشكلة قل يا عبادي الذين أسرفوا مش أسرفوا على أنفسهم ها لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ليه أصلي دي صفته وده اسمه إن الله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وقال جل وعلا شوف مدى رحمة الخالق جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا مش أي ميل أن تميلوا ميلا عظيما ربنا عايزك تصلي اللي, اللي يتابعوا الشهوات عايزينك ما تصليش ربنا عايزك تستعمل السواك التنين عايزينك تشرب سجائر ربنا يريد منك أن أنت تسبح التانين عايزينك تغني وهكذا الله عز وجل يريد شيئا وأهل الشهوات يريدون شيئا آخر ولن يكون إلا ما قدره الله عز وجل عشان كده عايزين نارضا توب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى جماعة قسم الناس جميعا إلى قسمين لا ثالث لهم تائب وظالم أنت مين فيهم؟ يا إما تائب يا إما ظالم ربنا على كده قال جل وعلا ومن لم يتب يبقى فين فأولئك هم الظالمون يبقى لو ما تبتش النهاردة هتبقى ظالم لنفسك ولذلك سبحان الله يعني تجد العجب العجاب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يعني لا, لا يحتاج إلى عبادتنا لا تنفع طاعتنا ولا توبتنا ولا تضره معصيتنا ومع ذلك شوف ربنا سبحانه تعالى ماذا يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجلكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شاء ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لك وفتح لك باب للتوبة عظيم جدا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسنة حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا عرض ما بين مصر كما بين المشرق والمغرب لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها تعرفين تطلع الشمس من المغرب؟ ده من علامات الساعة الكبرى فلو تلعت الشمس من المغرب في الحالة دي فقط لا تقبل التوبة ولو غرغرت الروح لا تقبل التوبة وحبيب صلى الله عليه وسلم موضح ما فيش حد في الدنيا مش هيخطئ يقول صلى الله عليه وسلم عند أحمد والتلميجي بسناة حسن يقول كل بني آدم خطاء وكل دي من أقوى الفاظ العموم يعني ما فيش حد مش هيزنب كل الناس يا جماعة مش معصومين حتى الصحابة الأنبياء فقط هم اللي معصومين ومعصومين من الكبائر وليس من الصغائر شفدي سبحان الله يبقى كل بني آدم خطاء لكن في حاجة بقى. وخير الخطائين التوابون فلو تبت فأنت من الخيار الأبرار بإذن الواحد القهار سبحانه الله عشان كده والله العظيم والله أنا بحبك في الله وعايزك تتوب ليلا مش ليلا عايزك تتوب دلوقتي ولا تؤجل التوبة للغد ولا تسوف عارف ليه ما تعوضش تقول أنا سوف أتوب. سوف أصلي سوف أتحجب سوف سوف لحد ما تلاقي فتأ ملك الموت ينادي عليه يا أيته النفس الإيه؟ الله أعلم بقى المطمئنة ولا النفس الخبيثة حدش عارف ما هو ما تعرفش الحالة اللي هيدخل في عليك ملك الموت هيجي لك شكلك إيه؟ أحوالك إيه؟ يصرّك بالله عليك يخش عليك ملك الموت وعلبة السجار تحت دماغك يصرّك يخش عليك ملك الموت وانت واقف بتشرب خمر يصرّك يدخل عليك ملك الموت وانت بت يصيرك يدخل عليك ملك الموت وانت لسه مش لافس حاجات طبعا ما يسرقيش ولذلك اوعى اوعى من التسويف انت عارف ايه التسويف عامل زي ايه هقول لكم مثال بسيط قوي عامل زي واحد كان مداه او من شجرة كان زارعها فلقى الشجره دي مش حلوه قوي فقال انا خلاص انا هشيل الشجرة دي من جذورها فراح يشيلها لقى صعبة جدا ليه لقى جذورها يعني ايه متينه شويه قال طب خلاص ااجلها للسنة الجايه فلما اجلها للسنه اللي بعدها الشجره ازدادت رسوخا في الارض وكل لما يأجلها الشجرة تزداد رسوخا في الأرض وهو بيكبر ويزداد ضعفا فكل لما هتستنى شجرة المعصية هتتوغل في قلبك مش هتعرف تطلع عشان كده لما تخلع شجرة المعصية من قلبك النهاردة أسهل من بوك هديك مثلا واحد بيشاب دخان لسه يدوب بتعلم شرب الدخان بقاله خمس شهور سهل يبطلها دلوقتي لو قالك طب استنى بس خمس سنين ها هيعرف يبطلها بعد كده صاعد هاتي بالمسألة أصعب هو ممكن يبطلها بس لما تصل بالله بس المهم في نم مشكلة تانية إنه كل لما بيستنى كل لما المعصية بتتوغل في قلبه واحد غاوي مش مع النساء عيازم بالله ومع البنات تمام خلاص عنها هتوب الشهر ده والله أول الشهر والله هتوب طيب هيستنى شهر اثنين ثلاثة عيازم بالله هيفتن والفتنة كل شوي عمالة تتوغل في القلب صعب يطلعها من قلبه بعد كده إنما لو طلع النارضة هاتي بالمسألة أسهل مما تتخيل فضل الله عز وجل ولذلك سبحان الله تجد ان ربنا سبحانه وتعالى شوف من رحمته بقولك غنيا عن طاعتنا وتوبتنا ولا تضرهم معصياتهم ومع ذلك تجد أن الله عز وجل دع الكون كله إلى التوبة دع المؤمنين والمنافقين والمشركين والكفار دعا الكون كله لك دولة ما يزبد بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى التوبة فلقد دع المشركين إلى التوبة فقال جل وعلا فإن تابوا دل المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون سبحان الله رجل المشرك كان بيكفر بالله سبحانه وتعالى لا يصلي ولا يتقى ولا يفعل أي شيء لو تاب هو أخوي وحبيبي سبحان الله ودعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة تخيل والذين قالوا كذا وكذا واتهموا الله عز وجل أشد وأشمع الاتهامات ومع ذلك شوف رحمة ربنا عشان تعرف بس رحمته فقال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون يا سلام شوف الرحمة ودود والله شو الله يتودد إلى عباده وهو غني عنه يعني ليس بحاجة إليه مع ذلك بيقول لأهل الكتاب اللهم قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء مع ذلك بيقول لهم إيه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفر الرحيم بل ودع حق جل على المنافقين إلى التوبة فقال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأقلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسبحان الله بل تجد أن الله عز وجل دعا المسرفين اللهم أصرفوا على أنفسهم بالمعاصر كثير جدا سبحان الله من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا قل يا عبادي سبحان الله شو بقى شوف الود لما رب لك انت عبدي انت عبدي وأنا ربك بحبك كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم وعتيق لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مع إن ربنا في آياته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء لكن قال لك هنا جميعا ليه عشان ما يجيش الشيطان يلبس عليك معصية معينة إلى بالك المعصية دي بالذات من نوع اللي ما أبدا مهما تبت ومهما عملت أنت خلاص فتئف الباب الشيطان وتقول إيه لا ده ربنا قال إن الله يغفر ذنوب إيه جميعا إنهم والغفور الرحيم بل دعا الحق جل وعلا المؤمنين الصادقين من أصحاب سيد الأورين والآخرين صلى الله عليه وسلم إلى التوبة ده بعد إيه ده بعد ما أثبت لهم إيمانهم وهجلتهم وجهادهم وصبرهم فقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ده كله طب ده رب في ناس أصحاب كبائر دفينة سوءة في معاصي وبلايا لا يعلمها إلا أنت تبدون يعملوا إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه الأصحاب الكبائر قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يتعمل فيهم إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وعلى رغم من الجرائم الكبائر اللي عملوها دي كلها رغم ذلك شوف رحمة ربنا فتح لهم باب التوبة فقال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور الرحيم يا سلام شوف أصحاب الأخدود اللي حرقوا المؤمنين وموتوهم وأتلوهم وعملوا فيهم كل البلاء اللي انت سمعته في سورة البروج سبحان الله ومع ذلك ربنا فتح لهم التوبة فقال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال أهل العلم فقوله تعالى ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم شفت ده ديه مهربنا قال كده ورحمة وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت الكون كل جماعة طب أهل الشرك والقتل والزنا في أكتر من كده جرام يا جماعة أنا بس مش عايز أكتئي من رحمة ربنا أنا بديك أمثلة عشان تعرف ان نزام مهما عظم فهو شيء ورحمة الله واسعة كل شيء سبحانه وتعالى أهل الشرك والقتل والزنا ربنا فتح أمامهم باب التورم قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قل بالك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك لا يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس وهيزني يلقى أثاما يحصل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم بعد ذلك فتح له باب التوبة فقال جل وعلا إلا من تاب وبعدين تابعوا أنا نتبثوا خلاص وبس إذا وش وظهر كده لكن الحمد لله أنا حلو وطلما القلب أبيض والفش عمة خلاص أقولك لا منفعش إلا من تاب وبعدين وآمنة وعمل عملا إيه صالحا فأولئك يبدل الله سيئ سلام من الشغف لا يبدل فأولئك يبدل الله سيئ تيم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى ذلك من فقه سيدنا عمر بن الخطاب ومن الطرف الجميل التي كان يقولها كان ما أتى أصحابي على فكرة أنا أخطر واحد فيكم عنده حسنات. كيف ذلك يا ملأ المؤمنين؟ لهم لأن أنا كنت أيام الشرك قبل ما أسلم لله عز وجل كنت أقترب واحد عندي سئ فلما أسلمت بدل الله سئيات إلى حسنات خدف له شوف شوف رحمت ربنا سبحانه وتعالى طيب الناس اللي ما بيصلوش واتبعوا الشهوات اللي مشوا ورا الدخان ورا المخدرات اللي وان مشوا ورا النساء اللي مشوا ورا كل أنواع المعاصي طب دولت أحوالهم إيه شوف ربنا برضو فتح لهم باب التوبة رحنا جل وعلا فقال فمن بعدين خلف عملوا يا رب أضع الصلاة والتابع الشهوات دول مصيرهم فين فسوف يلقون غيا وغيا واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعم يسير فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيد بالله من حر هذا الوادي ومع ذلك شوف ربنا فتح باب التوبة بعدها ليه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لكن خب بلغ بقى في وقفة مهمة أوينة مع كل الأمثلة لنا دي تلت دي عشان ما من محمد ربنا اوعى تتجرأ على معصية ربنا أو تستحل لأي معصية ولو كانت صغيرة ليه؟ لأن ربنا زي وصف نفسه بأنه غفور رحيم وصف نفسه بأنه شديد العقاب خد بالك. شوف ربنا قال لي اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم وقال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول وقال جل وعلا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم لكن في نفس الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم فأحيانا الإنسان بيستصغر بعض الزنوب يا جماعة يجي يعمل زنب صغير كده يقول لك ده زنب صغير دي معصية ده مكروم فمزهد تجي يتعد على الأهاوي تجي على الأهاوي تجي بعض الشباب اللي عاديين يلعبوا طولة فمزهد وشيش جهار وجهار ومش ومشعف ايه وشيش بيش وكلام ده كله تيجي تقول له اخي ده النبع سام قال من لعب بالنرد فقد عص الله ورسوله يقول لك يا عم دي صغير ده مكروه فام زي آه قد يستصغر العبد الزنب ويكون عند الله عظيم خبه. كل ما هتستصغر الزنب هيكبر عند الله وكل ما هتستعظم الزنب هيصغر عند الله قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم ولذا قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فلقد دخلت امرأة النار في هره قالك ممكن حاجات بسيطة جدا جدا أنت تحتقرها لكن تدخلك الجنة وممكن حاجات برضو بسيطة جدا برضو ما تهتمش بها تدخلك النار ليه؟ قال كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق إذا ده؟ ممكن أن أخش الجنة ببسمة أي نعم والله ده أنت ممكن تصلي قيام الليل طول الليل عمال تبكي وتتضرع وتقرأ قرآن وتسجد وتركع سبحان الله وممكن ده ما يدخلكش الجنة وإنت خارج الصبح راح الشغل لقيت طفل يتيم طبطبت على راسه ومسحت على شعره اديته روب عجنيه أو اديته رغيف عيش ممكن تخش بده الجنة شوف حاجة بسيطة جدا ممكن تبقى ماشي تلاقي إزازة في وسط الشارع مقصورة تزح على جنب تخش بها الجنة مش النبي قال كده قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة مش يعني زي بيقولون كده بلغة العوامل لك ده بيتمرخ في النعيم فمزه رأيت رجل يتقل يتقلب في الجنة في إيه رسول الله قال في شجرات كانت تؤذي الناس فأزاحها جانبا بس عملها كتيرا أبداً حاجة بسيطة ورغم بذلك سبحان الله فمقابل بقى الخير ده كله ممكن زنب صغير كلمة صغيرة تدخل واحد النار اسمع لقول حبيبك سبحانه وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من سقط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين قريف تخيل جمع وفي رواية تانية إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سقط الله يكتب الله عز وجل عليه بها سقطه إلى يوم القيامة في المقابل بقى حاجة تانية. في نفس ال في نفس الحديث دي يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها في الجنة سبعين خريفا في روایات تانية وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عز جل له بها رضوانه إلى يوم القيام يا سلام شوفة دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده عايزك تتوب النرد والتوبة محتاجة علىو همة اللي عنده همة هيتوب النرد اللي ماعندوش وهيفضل مستني مستن الشجر الحدّ ما تتوغل في الفأل بيجي شلها لا يلومنا إلا نفس مش عارف شل شو بدي ولذلك شوف ربنا بيقول ففر له إلى الله ما قالش ففر لا ففر اسرع اسرع الخطى إلى الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال المغفرة وبعدها ذا الجنة إن المغفرة دخلك الجنة بفضل الله عز وجل ويعني حيا طبعا نحن نعلم جميعا أنه لن يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله لب عمله ولب أي شيء ورزا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لذلك ربنا قال لي ففروا إلى من؟ إلى الله إلى الله فالفرار نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء السعيد يفر إلى الله والشقي يفر من الله سبحانه وتعالى ورزاك سبحان الله أنت لما تخاف من بني آدم لو واحد من خوفه بتعمله تفر منه إلى بني آدم تاني لشان يحميك منه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه الواحد الأحد الذي لا يفر منه إلا إليه شاهدت دي اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلا إليك هتفر منه فين هتروح فين حبيبك سبحانه وتعالى وربك جل وعلا ومن المعلوم عشان بقى أعزين نتوب تعالوا بقى نخش بقى في الجد ونعرف إزاي نتوب أعدائك كم نوع ها حد عارف أعدائك ثلاثة الدنيا الشيطان النفس أشدهم عليك النفس تخيل؟ الدنيا أمرها يسير جدا الدنيا سواء عشت فقير عشت غني لما تعلم أن في جنة وأن أدنى أهل الجنة كما جاء في صحيح مسلم ليه ملك خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا تقول إيه الدنيا دي ولا حاجة لما تعرف أن أنت هتعيش في الدنيا ستين سبعين سنة ستين سنة هتنام تلتهم يعني تنام كل يوم ثمان ساعات من 24 يعني اليوم يعني تلت العمر بتناموا وبتشتغل دلوقتي كانوا بشتغل زمان ثمان ساعات دلوقتي ممكن يشتغل مثلا حوالي 12 ساعة. فهم بتنام حوالي مثلا هو بيضحك أقول <تصفيق> له شغال ما شاء الله في الدنيا زلفول يعني فسبحان الله ممكن تقعد شغال حوالي 30 سنة من 60 سنة سبحان الله تجد نفسك في مقابل ده هتتلقي ال 60 سنة كلهم صفوا على خمس سنوات ثلاث سنوات عباد لكن أنت لو حولت العادات إلى عبادات هتلاقي نفسك يوم اللي هي ما جيب ستين سنة عبادة غيره جيب تلصي مع إنك عبده هو عبد في يعني أنا لما باكل باحتسب يا رب أنا باكل ما بقولهاش أنا بنويه باكل يا رب عشان أستعين بالطعام على على إيه على طاعتك وعلى عبادتك يبقى الأكل نفسه عبادة أنا بنام يا رب عشان أوم في عشان أصلي قيام الليل الليدي يبقى النوم نفسه إيه عبادة أنا يا ربي يعني يعني بحاول إن أنا مع زوجتي أقعد أدردش معها عشان يعني إيه إن نابع اسمه هو الأوصانب كذا يبقى وعادي مع الزوجة شوفوا دي وإتيانك للزواج ععباد مش النبي كذا وفي وضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله أي أحدنا شهوة وله بها صدقة قال أجل أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال أجل قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر يا سلام كل حاجة تقدر تحولها إلى عباد الله عز وجل فالدنيا أمرها سيء عشت غني عشت فقير في النهاية لا راحة إلا في الجنة والدنيا كلها قدر وإن شاء الله في محاضرة نبي نعملها إن شاء الله عن الدنيا بقى عن الدنيا الدنيا متاع ولا تسوى أي حاجة ربنا اختصر كل ما في الدنيا بجملة بسيطة من آية قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معروف يا جماعة إن المتاع ده بتاع المسافر طب المسافر ده بشيءين ها واحد مسافر عنده تلات أربع عمرات هيحط عمرتين على الخيط فويمشي طبعا لا يا دوب هياخد شنطة فيها غيار ولؤمة وشوية مية وانتهى المشكلة صعالة لا يعني لا يتحمل من شيء من كده ومع ذلك رغم أنه متاع بسيط جدا إلا أنه إيه؟ متاع الغرور ما يسوي أي شيء وحبيب صلى عليه كان يقول كما عند الترمذي في سنة الحسن يقول ألا إن الدنيا إيه؟ ملعونة ملعون ما فيه إلا حاجة واحدة بس إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما ووضح لك أن الدنيا لو كانت تساوي ما كانت دهلك أنت يا مؤمن شفت ديه؟ قال لو كانت الدنيا يعني ما حصلشي زي ما بقول لك ايه لو كنت جيت عندنا امبارح كنت اكلت اكله انما ما شاء الله فمزه ده بيقول لك ايه انما لو كانت الدنيا انما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحه بعوده ما سقى كافرا منها ايه شربت ماء كان يشرب منها ولا بقه ميه سبحان الله يعني تتخيل كده واحد يعني راجل ساجد لله سبحانه وتعالى ممكن تكون الحياه بالنسبه له مقطره وفقير جدا ومش لاقي هل ده ممكن يكون يعني ليس له قدر عند الله سبحانه لا له قدر لأن الدنيا اصلا ليست محل اكرام أبدا إنما محل الإكرام الحقيقي فين في الجنة وليس لما قيل لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حماد رحمه الله ما الراحة يا إمام تعبنا بقى فقال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن قبل كده انسى حتى لو في راحة لازم تلاقيها مقدار جي تأكل حتى فرخة كذا جميلة أخبرت توصل جوها عظمه ومش عفيف تجي تأكل أكل السمك جوها شوك فهمت زه تأكل البطيخة جميلة تلاقي جوها لب يعني المسألة كلها ألا فا فمزة إنما النعيم الكامل فين في الجنة بس قبل الجنة إنسان يكون فيه نعيم كامل فالدنيا أمرا يسير أما الشيطان وده العدو الثاني فخطواته حياة ماكرة جدا ولا تذكر ربنا ليه ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان الشيطان ما يجيش يقول لك مرة واحدة إزني لا يقول لك إيه رأيك ياخي يا بص كده على المجلة جسورة مش مش حي بص آه ما شاء الله شوف جميل إزاي طب بص بقى الجسورة اللي بعدها طب أشوف هباقه اللي بتتحرك بقى في التلفزيون عمله إزاي طب شوف منش عارف إيه لحد أما وصلك إعازم بالله لأيه؟ وخد بالك الصور بتدخل على العين كوبي بتطبع في القلب في ساعات على طول فمزهت يعني الـ الـ الـ وتصوير إيه؟ تصوير بالألوان سبحان الله ربنا عافينا عافيك تبصت لقى الصورة شفتها بعينك دخلت على قلبك على طول القلب مفتاح للعين كل شوية القلب عمل إذا راكم في صور تيجي تنام لقى الصور كلها بتتعرض عليك مين اللي بيعرضها لك؟ الشيطان هتلاقي نفسك بتفتن لو لم تكن عندك زوجة تعفك هتلاقي نفسك بتسعى للحرام لو لم يكن عندك أيضا وازع عنديني. لو عندك وازع هتكتم هذه المسألة وتحاول تقوم تصلي رقيتين وتتوب إلى الله عز وجل منتهى المسألة. عندما غيرك ما عندوش وازع. هتبقى لك. فالشيطان له خطوات ما يقل. ولذلك أحكي القصة. شايف حكيت لك شا حكي قبل كده لا اللي هي قصة برصيصة العبد رجل من بني إسرائيل. برصيصة ده كان رجل عابد يضرب به المثل في العباد. يضرب به المسأل في العباد. فكم في بعض الشباب ثلاث شباب من بني إسرائيل عايزين راحين يجهدوا ومعندهمش غير أخت يعني بنت شابة كده وجميلة فطب نسيبها عند مين يعني مش قادرين أنها هنأمن عليها مين نحطها فين فقالوا لما فيش أفضل من بارسيس العابد الدرجة العابد يعرف ربنا فهم زين فلما نسيبها عنده دي في مأمن فروح عمل لها صومعة كده صغيرة جنب صومعة بارسيس وهم جمل بارسيس قالوا له بعد إذنك بس تاخد بالك من نقطة قال لا ما ضرش يعني ما فيش حاجة ده بس كل ما في الأمر بس يعني إيه يعني تقدم لها الأكل حتى قدامي الباب والباب مأفود مخبط وسبت بس مجرد بس نخطعايها وادي مبلغ هون حدا ما نرجع من الجيهان قال لهم خلاص جا له الشيطان بقى يا يا يعني انت انترج عابد وراجل فاضل وبعدين همتك عالية و... وانت عندك من التقوى والورع ما يحول بينك وبين الوقوع في اي تخاف من ايه انت راجل فاضل انت تفتن ببراءه انت مش ممكن خبط عليها يا اخي وافتح وبس يعني ونسها كده بكلمتين حتى بس عشان قاعده في غربه ورده لوحدها خبط اول مرة ساب لها الاكل قدام الباب المره الثانيه زيله استنى لحد ما تفتح بس حتى وقل لها فتحت له، قال لها الأكلة، طب مشي. المرة اللي بعدها، طمّا توه تأكل معه، وغد باصر كيخ، إيه المشكلة؟ تم شق الفضي، طيب، غد بصر المرة الثالثة الرابعة إلى أن وصل أن زنا بها، وهو عابد، فزنى بها فحملت، فعرف إن إخواتها خلاص يعني على وشك إنهم رجعين منين من الجهاد المدة اللي حددوها له هيرجع خلاص، هيرجع خلاص. سبحان الله، المنت البنت حملت، طبيعة مريها يدرع الفضيع הזה راح قتلها، مين اللي قال له كذا الشيطان قال له قتل، وخلص منه. فاتله ودفنها جم سألوا بلصيصا فين أختنا قال لهم يعني إن الله نرا دي ماتت و... وانا دفنتها طب قبرها قبرها راح مشولهم على مكان إيه غير المكان اللي هو دفنها فيه قالوا طب خلاص إن الله نرجو ومشوا خلاص جالهم الشيطان هم الثلاث في المنام في الليله دي راح للاولاني قال له اختك مقتوله في المكان الفلاني ايه الثاني نفس الكلام الثالث نفس الكلام عايزين تتاكدوا قوموا وانا اوريكم فقاموا من النوم فمشى الشيطان تمثل في صوره بشر راح وراح ايه راحوا خرموا كده في القبر وراحوا مطلع لهم طرف التوب بتاع قال لهم ودي طرف التوب بتاع بس راح لكن ايه ما وراها لهمش فراحوا قالوا البرصيصه فين اختنا قال مات قالوا لا ده اختنا انت قتلتها ازاي طب اما امهم ايه اعترف لهم بالجريم ان هو زنى بيها فحملت فتحوا القبر وفعلا ايه مقتوله يعملوا ايه اخذوها عشان يقتلوه وضعوه على المشنقة وعلى الصليب لسه هيصلبوه مين اللي قالوا بقى الشيطان قال له ما حدش يقدر ينجيك من اللي انت فيه الا انا ما اللي وقعتك وأنا لا أقدر نجي قال له أعمل إيه؟ قال له تسجد لي لو سجدت لي هنجيك قال له خلاص فسجد له فقال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين الكصة دي فين في القرآن يا جماعة في قوله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها سبحان الله شفت خطوات الشيطان ماكرة دي ومع إن خطوات الشيطان ماكرة لكن إنت لو اعتصمت بالله هينجيك ويكفيك شر سبحان وتعالى ربنا بيقلي عن الشيطان بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيف أمال إيه المشكلة بقى جماعة المشكلة في النفس إن النفس لأمارة بالسوء دي دايما بقى عملة تنقح عليك كل شوية يا رجل تتوب إيه أنت لسه شباب لأنت لسه زي الورد عيش حياتك أخبر بقى تفضل بقى تيسوولك ان انت تعيش حياتك وتقضي عمرك كل واحد ما بيعيشش غير مرة واحدة وأنت هتعيشك مرة داية مرة واحدة لما كنتش تعيش النهاردة هتعيش إمت لما تكبر لما تعجز لما لما ويفضل تفضل نفس أحرك عشان ايه تحول بينك وبين التو ولذلك تجد إني قصص الجرائم الفردية الكبيرة التي وردت في القرآن كب بسبب يا جماعة كب بسبب النفس الأمارة بالسوء ندي اربع أمثلة في عجالة سريعة كده بس بعد ما نصل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قبيل أتى الهبيل أبناء آدم عليه السلام أي سبب الموضوع ده وربنا سطر الكصة في كتابه اللي حصل إني عشان تنتشر السلالة في الأرض أو ينتشر السلالة البني آدم عليه السلام في الأرض كان لابد من أن يحصل فيه نظام معين من التزاوج عشان يكتر الزرية إزاي؟ كان حواء كانت بتنجب لآدم عليه السلام في كل بطن ولد وبنت فالولد ده والبنت دي لما يجي تولد بعدهم ولد وبنت تانيين فدوت لأخت ودوت لأخطب وكلهم أخوة مع بعض بس اللي مع بعض دولت من حق دوت اللي أخت التاني ومن حق التاني يجوز إيه أخت فلان فقابيل تولد مع واحدة في بطن واحدة وهابيل تولد مع واحدة برده في بطن واحدة فيبقى من حق قابيل إنه يجوز أخته هابيل ومن حق هابيل إنه يجوز مين أخت قابيل اللي تولدت معه يعني تمام وتحك طيب قبيل بقى كانت اللي تولدت معه كانت جميلة جدا وهابيل اللي كانت تولدت معه ما كانتش شيء جميلة فقبيل قال لا أنا ما جوزت اللي تولدت معها هبيل أنا جوزت اللي تولدت معها طب قال له ده الكلام ده ما ينفعش في شرعنا فهم زين طب نعمل ايه؟ قال خلاص كل واحد مننا يقرب قربان لله عز وجل لو ربنا تقبل مني القربان ده أو منك يبقى أنا علامة على إن أنا قال لك جوز دي أو أنت تتجوزها تمام كده؟ طيب وكان علامة قبول القربان إن كبتين زنار من السماء فتأخذ هذا الشيء أو تحرك هذا الشيء ده كان من علامات هذه الأشياء في هذا العهد طيب قال جل وعلا واتلو عليهم نَبَأَ ابن آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قرب كُرْبَانًا فتقبل من احدهما اللي مِنْ من وَلَمْ ولم يتقبل من الاخر اللي هو قبيل. قال له ايه قال لا سبحان الله شو الله قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين أنا قربت أفضل ما عندي وإنت قربت أسوأ ما عندك فربنا سبحانه وتعالى تقبل الكربان بتاعه ما تقبل الكربان بتاعك أنت طب أنا أعمل إيه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين ده يقول كده هابيل فقال له هابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لو أنت عتمدي إيدك عشان تقتلني ما أنا ببسطني يدي إليك لأقتلك ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله يكون المفسرون رغم أن هبيل كان أقوى من قبيل بكتير جدا ورغم ذلك لما جاه يقتله مرضيش يدافع عن نفسه وسابه يقتله علشان إيه؟ قال إني أخاف الله إيه رب العالمين أنا مش عايز أقتل حد مش عايز ألوس إيدي بدم أي واحد سبحان الله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين اللي حصل إلا اللي خلى قبيلة الهبيش شوف ربنا بلي فطوعت له نفسه يبقى المشكلة كيفين في النفس فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يبدأ أول جريمة قتل على وجه الأرض كب بسبب إيه يا جماعة كب بسبب النفس سبحان الله طيب جريمة شروع في الزنا قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ولقد همّت به بي وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربي ويسف عليه سلم لم يهمّ أصلاً لم يهمّ أصلاً وهذا هو الراجح لإن الأنبياء جميعاً معصومون من كل الكبائر من كل يعني ليسوا معصومين من الصغائر لكن معصومين من كل الكبائر ختبلة سبحان الله هي آلهة في الآخر قالت وما أبرّئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء أنا ما أبرّئش نفسي أنا فعلاً عملت كذا إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يبقى تاني جريمة إيه أول جريمة أكل تانية شرعة في الزنا كل ده بسبب إيه النفس جريمة ثالثة جريمة شرك قصة السامري السامري اللي عمل لبني إسرائيل عيش ذهبي عشان يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لما سأله قال فما خطبك يا سامري إلا خليك تعمل كده قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وبعدين وكذلك سوالت لي نفسي ادي ثالث جريمه شرك كل ده ايه بسبب, إيه؟ بسبب النفس جريمه رابعه كفر إبليس لما ابى أن يسجد لادم عليه السلام فطرده الله عز وجل سبحان الله يعني نسال بس سؤال صغير طب بالله عليك اي واحد بيقع في المعصيه ولا الشيطان هو الشيطان اللي وقع في الموضوع ده. طب والشيطان لما عصر بن مين اللي وقع ها ما فكرتش في الموضوع قبل كده صح لا؟ أكيد في ناس كثيره ما فكرتش في الموضوع ده لما كل حاجه نقول يا عم ده الشيطان والله الشيطان هو اللي عمل معاك كده هو اللي خلاه وقعت في المصيبة دي. طب والشيطان نفسه لما وقع في المعصية دي مين اللي هو قاعه؟ إذا كان هو إبليس إبليس الكبير فهم زين؟ ذا الرأس الكبير ذا. فهم زين؟ أما هو لما وقع في المعصية مين اللي واقعه؟ آه سبحان الله. يبقى الإنسان لازم إيه؟ لازم يعرف إن نفسه أمره بس. وليزاي؟ سبحان الله. هو مش ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ربنا بيأمر بتسلسل جميع الشياطين ومردة الجنة في شهر رمضان صح أماً الناس بتعصى ربنا في رمضان بتعصى ربنا لأن في نفوس أشد من الشيطان وضحت كده يعني في واحد نفسه أشد عليه من إيه من تصلية الشيطان ومن إغواء الشيطان هو الشيطان ليه تأثير عليه لكن حتى الشيطان لما بيتسلسل هو نفسه أصلاً وحش هو نفسه أصلاً وحش فالشيطان يتسلسل هو بقى نفسه شغاله لسه يجي في رمضان ويعصى ربنا بل في ناس والله بتعصى ربنا في شهر رمضان أكتر من أي شهر. في السنة كلها لذلك لازم تتغلب على نفسك وتتوب إلى الله وتعتصم بالله شوف حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الله عليه وسلم كان اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وماولاه ماحدش هيزك نفسك إلا الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى كروب العباد بين أصابعه من الرحمن يقلبها كيف يشاء فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى وبتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسك ولذلك سبحان الله والله العظيم ثم والله ثم والله وبقوله الكلام ده عشان بحبك في الله لو لو لم تجني من التوبة أي ثمرة إلا ثمرة واحدة لا كانت كافية تعرف إيه الثمرة دي إن ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك بيفرح بطفلك تخيل تخيل لما عبد يكون بيحب ربنا وبتحبه بجد مش كلام كده وخلاص لا كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا سلام شوف قد لو بتحب ربنا حب صادق من قلبك هتوب ليه لأن ربنا بيفرح بتوبتك ايه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول لله أشد فرحا مش مش مش بيفرح بس لا أشد فرحا من مثل له دلوقتي لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا واحد كان ماشي راكب الرحلة بتاعته وطلع في الصحراء الرحلة بتاعته أو الدب بتاعته أو الناقة ديت اللي معاه كان عليها اللبس بتاعه والأكل بتاعه والشربة بتاعه وفلوسه كل حاجة فدي بالنسبة له كانت تعبار عن ايه؟ تمثل الحياة بالنسبة له في الصحراء دي لو الدبة دي فلتت منه وضاعت منه هو يضيه ها سبحان الله قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاذ فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه فآيس منها يعني خلاص وصل لمرحلة اليأس فأتى شجرة فاتجع في ظلها قال بس خلاص طالما الدب فلتت أنا بقى نم تحت الشغر دي أنتظر الموت أموت قال فبينما هو على ذلك تخيل بقى واحد قال سيئس من حياته الموت إذ هو بها قائمة عنده فهيك ألاقى الدابة وقف عند راس سبحان الله فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يا سبحان الله شوف من شدة الفرح يقول صلى الله عليه وسلم أقطع العبد من شدة الفرح شفت فرحة العبد ده عاملة زي أهو النبي بيقول لك لله أشد فرحا بتوبة عبدي من الرجل ده شفت الرجل ده فرحان قد دي ربنا سبحانه وتعالى وله المسأة الأعلى يفرح بيك لو توبت أكتر من فرحة العبد ده لما لقى اتدابة مرة تانية بالله عليك لو أنت بتحب ربنا بجد ما تتوبشي لازم تتوب بفضل الله ده من فرحة ربنا بتوبتك والله العزمي أخي العزيز سبحان الله أنا أقول لك كلام من القلب ده من فرحة ربنا بتوبتك أن توبت العبد محفوفة بتوبتين من الله ندي مثال ندي مثال بسوء الله صلى الله الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم حصلهم إيه ربنا بيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قل من حتى اللي دي ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم قل بالك من نفذة ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب فربنا أخبر أن توبتهم عليهم سبقت توبتهم هم أنفسهم سبقت إيه؟ توبتهم يعني تخيل قبل ما هم يتوبوا ربنا تبع عليهم عشان هم يتوبوا واضح المسألة كده يبقى توبة العبد هاي في المنصة بتحطها أو بتحفها توبتان من الله عز جل التوبة الأولانية بيسموها إيه؟ إذن وتوفيق إذن وتوفيق إن ربنا أذن بالتوبة على هذا العبد ووفقه فلما تاب العبد فربنا تبع ليه توبة تانية ليه ايه قبول وإثابة واتحت يا جماعة يعني ربنا أزن لهذا العبد أن يتوب فتاب العبد فالربنا سبحانه وتعالى قبل منه التوبة يبقى ثم تاب عليهم ليتوبوا شفتها دي ربنا بيفرح بتوبتك خل توبتك محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى ولذلك تأمل معايا رحمة الخالق جل وعلا ربنا بيليه والله يريده, يريده يريد ايه أن يتوب عليكم وينeed الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مايا عظيم. تشوف النبأ اللي إيه؟ صلّى الله عليه رواه مسلم. يقول إن الله يبسط يده بالليل لي ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. زي ما قلت لك ربنا غني عن عبادتك وعن توبتك وعن أي حاجة رغم ذلك. بيبسط يده بالليل عشان مسيء النهار يتوب. ويبسط يده بالنهار عشان مسيء الليل يتوب. سبحانه وتعالى ويقول جل وعلا كما في الحديث الكوسي الذي رواه مسلم يا عباد يا إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. توبوا إلي عشان توب عليكم. استغفروني عشان أغفر لكم. سبحانه وتعالى ويقول جل وعلا كما في الحديث الكسيل اضربه أحمد بسنة صعية يبن آدم. شو بقى الود بق والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك بس تعيش بقلبك مع الحديث ده. يا يبن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. يا سبحان الله. طب أنا رب ده ولا حاجة. أنا ولا حاجة أنا ما سوش حاجة حاجة أصلا في الكون ده شوف رحمة ربنا يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم يا. يعني أنت لو قعدت كده وسط الشلة بتاعتك قلت له يا جماعة ده ربنا بيقول والنبي عسان بيقول في اللحظة دي ربنا نذكرك فين في الملأ الأعلى بين الملأ بين الملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك زراعا يا سبحان الله الله ما بيقرأ الحديث ده جسمه بأشعر هو مين اللي محتاج لمين؟ مين انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك طبعا انت اللي محتاج لربنا ربنا يقينا وما عزاني لك ايه وإن دنوت مني شبرا مش دنوت منك شبرا لا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيت إليك أهرين يا الله ألت وحد الخ Lebanaxeen لا إله إلا الله زي ما لك ودود ودود سبحانه وتعالى يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم تخيل كده من فرحة ربنا بتوبتك إن ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليكه بجلاله وكماله عشان انت التوب حديث رواه مسلم النبي قال كده بتصدق النبي عليه والسلام بيقول ينزل ربنا كل ليلة ده كل ليلة. لو كان مرة أول كل شهر كانت تبقى لو كان مرة كل سنة لو في عيد الفطر عيد الأطحى يبقى خير لو مرة في العمر برضو والله كفاء ده خير أوي. لكن لا ده كل ليلة كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده ويقول من يدعوني فأجيبه من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه والتلت أسئلة دولت ربنا سبحانه وتعالى يكررهم طول الليل في التلت الأخير حتى يطلع الصبح. ودود لمشدود ودود لحد الآن لسه ما يعني لحد الان لسه فعلا ما قدرناش نحب ربنا الحب الذي يليق به سبحانه وتعالى عشان كده أنا يعني انا عايزك بس تقوم بالليل وتصلي وتبكي وتقول بلسان الحال والمقال لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكمت أشكو إلى مولاي ما أجدو فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أن تتعلمها ما لي على صبرها ما على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وكمت أشكو إلى مولاي ما أجدوا فقلت يا أملي يا أملي فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أن تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد والله ده من فرحة ربنا بتوبتك إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الكون كله الكون ده كله بكل ما عليه من جبال وأشجار وأنهار وأحجار يتحرك عشان واحد بس يتافه الحديث في الصحيح فكرموا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما حب يتوب يا جماعة قال لي دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض قال له هل لي من توبة؟ قال له لا ليس لك توبة اعتلت 99 فالمم قاتل وكمل بالمية برضو لسه عايز يتوب رجل صادق في توبته يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض عملت ايه عملت كذا قال له طب خلاص اخرج من الأرض دروح أرض كذا فتاب الرجل مشي في نص الطريق وهو خارج لأرض التوبة لارض الطاعة سبحان الله جاءه ملك الموت فقبض روحه مات الرجل في منتصف الطريق جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتخاصم في ملائكة الرحمة تقول لقد جاء تائبا وملائكة العذاب تقول والله ما فعل خيرا قط فأرسل الله تكرمة لهذا العبد ملكا في سورة بشر قال لهم أنا أحكم ما بينكم قالوا خلاص قال قيصوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فقبضوا فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاع بشبر واحد الرواية الثانية بتقول لي فالله عز وجل أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها أن تتحرق من أجل توبة هذا العبد أمر أرض التوبة أن تتقارب وأمر أرض المعصية أن تتباعد فقاسوه بعد ذلك فوجدوه أقرب إلى أرض الطاع بشبر واحد من اللي أمر أرض تتحرك الله سبحانه وتعالى أمر الأرض كلها أن تتحرك من أجل تائب واحد فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ مش أرزاق بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تخيل البركات اللي هتحصل يا جماعة لما المسلمين يرجعوا مرة أخرى إلى دين رب العالمين في عهد عيسى عليه السلام تعرفين ان نزو سيدنا عيسى علامة من علامات السعر الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث روى المسلم يخبر ويقول والذي نفسه بيده لا ينشي كان أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقصطا فيكسر الصريب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية أو يرفع الجزية ويفيد المال حتى لا يجد من ي حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها في رواية أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها البركة كانت مدفونة البركة بسبب المعاصي اندفنت ويأمر السماء أن تنزل بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه حتى إذا وضع الرجل بذلته على الصفا على الجبل الأملس من غير لمي ولا طين ولا سماء ولا سماذ ولا أي حاجة تمبت بذرته على على الصفا سبحان الله وينزع الله السم شوف البركات أدباء وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره يا سبحان الله ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر وينام الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرصه يا سلام شوف الكلام ده إمتى لما الأمة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى شوف أديه رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولذلك أنا عايزك بس يعني أديك مسالين كده بسات تشوف أديه مدى رحمة الحق جل وعلا الذي واسعت رحمته كل شيء شوف لو الناس ثابت شوف الخير أديه. وشوف لو الإنسان تاب وصدق في تواتي شوف ربناها تلقى برحمة أديه سبحانه وتعالى في قصة جاءت في الصحيحين أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا ولكنه كان موحدا فعند موته جمع أولاده فقال لهم يا أولاد أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال ولكني والله ما فعلت خيرا قط قال ولكني والله ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا ميت فأضرموا لي ناراً. ثم ألقوني في النار فإذا ما صرت فحما فصحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين فلما ما تنفذوا وصيطه أضرموا له نارا ووضعوه في النار فلما صار فحما سحقوه وذروه مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان ولكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له جل على كن فكان قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب قال أجل يا رب ولكن يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له أدخلت الجنة مثال ثاني جميل بس بعضنا ما تصلي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام في عهدي في بني إسرائيل حدث قحط وجدب عجيب وكان في بني إسرائيل رجل يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة ولا يجد من ينكر عليه ودي مشكلة أنت لما تلاقي أحد ربنا لازم تنكر عليه بس إيه برحمة. ولين وإحسان وود خدت بالك لأننا ليس نستفيد حاجة إن إحنا يعني ننهر الإنسان أو نجرحه لكن هنستفيد كتير كثير لو تاب العبد إلى الله عز وجل فالمهم فقالوا يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسكننا الغيف قال أجل هيا نخرج إلى الصحراء ونجأر إلى الله عز وجل فلما خرجوا إلى الصحراء قال موسى عليه السلام اللهم اصفينا الغيف وانشر علينا فضلك وإحسانك فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوت ضعيف كيف أسمعهم وهم سبعون ألفا فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ فوقف موسى عليه السلام على صخرة عليها ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلف يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي ولئن خرجت فضحت أمام الملأ فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت الصحب من كل مكان وأمطرت مطنق الإرب فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إليه فقال موسى يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إليه سبحانه وتعالى يا من يرى ما في الضمير ويسمعه يا من يرى ما في الضمير ويسمعه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 أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رضيت فأي باب أقرع ما لي سوى فقر إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقر أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رضيت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسعه ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصطعه صلوات ربي وسلامه عليه والله ثم والله ثم والله لو تبت إلى الله عز وجل الليلة الليلة لو تبت هتجني ثمرات كتير قوي هتجني ثمرات كثيرة إيه الفوائد اللي ممكن تجنيها من التوب أنت عارف أقول لك ببساطة شديدة بعض الفوائد اللي ممكن تجنيها لو تبت الليلة بس بعد ما تصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة التوبة تمح عن ك كل الزنوب السيئات قال صلى الله عليه وسلم والحديث رابن ماجه بإسناد الحسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا سلام يعني لو تبت الليلة كأن ما فيش ولا ذنب ارتكبت سبحان الله تاني حاجة التوبة تبدل السيئات إلى حسنات قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ثالث حاجة التوبة تطهر قلب التائب وربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك إلا قلبك خد ذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فلو تبت ربنا يطهر ألبك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد سناد الحسن قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه قلبه يطهر لو تاب العبد وإن عاد زيد فيها حتى تعل على قلبه وهو الران الذي ذكره الحق جل وعلا كل بنران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلو أزنبت أتلاقي نؤتة سودة لتعملت في قلبه لو تبت ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك، فلو تبت ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك. راب حاجة التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئن. عايز تعيش سعيد لازم تتوب عايز تعيش مطمئن لازم تتوب اسمع لقول ربك عز وجل، وأني ربكم، ثم توبوا إليه، خذ الصمر بقى يمتعكم متاعا حسنا. إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سبحانه وتعالى يبقى لما توب وتستغفر الحق جل وعلا هيمتعك متاعا حسنا مش أي متاع ممكن تتمتع متاعه ويبقى مش حسن ممكن تتمتع متاعه وبعدها تتعذب لا ربنا بيليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله خامس حاجة التوبة أو التوبة سبب في سعة الرزق وفي قوة الجسد اسمع لقول ربك عز وجل على لسان نبي نوح عليه السلام فكل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا خذ السمرات بقى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله رحمة نسعة فقال له يا حسن إن الأرض قد أجدبت فماذا نصنع؟ قال استغفر الله واحد تاني قال له انا فقير أعمل إيه؟ قال له استغفر الله واحد تالت قال له انا ما بخلفش اعمل ايه قال له استغفر الله فواحد بيقول له هو كل حاجه استغفر قال له ايوه اما سمعت قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الأرض اللي تعبانة ايه اللي يحصل يرسل السماء عليكم مضرا يبقى الارض ايه هتنبت طيب واللي ما عندوش اموال ولا اللي بي ما بيخلفش واللي ما عندوش اموال واللي ما بيخلفش وينبتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه؟ أنهار الله وتعالى يبقى الاستغفار يجلب لك كل الخير في الدنيا والآخرة سادس حاجة التوبة سبب الفلاح في الدنيا الآخرة قال جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لحد إمت مشتود أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسية أنسيت لقاء الله واللحده والثرة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي والله عايز لك خير عشان كده بقول لك توب الليله ما تأجلش البكر ممكن تنام الليله دي ما تصحاش بكر فعشان كده عايزك تتوب الليله دي قبل ما تنام طيب واحد يقول ايه خلاص انا هتوب والله ان الليله دي هتوب بس عايز اعرف ايه هي شروط التوبه يعني ايه هي الشروط اللي تخلي التوبة صحيحة اقول لك هم سته بس بعد ما اصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجة الاقلاع عن الذنب بتشرب سجاير خلاص الليله دي هقطع العلبه العلبه بتاعه السجاير دي ومش هشرب سجاير بعد الليله بتشرب مخدرات اللي لادي هرم المخدرات في حد طب بتمشي مع بنات اللي لادي هشتب كل النمر بتعتر البنات من الموبايل ومش هتصل بوحدة ولا عواحدة تتصل بيت خلاص هتوب من اللات يبقى أول حاجة الإقلاع عن الزم لان ما ينفعش إن أنا توب ولسه أنا مقيم على الزم ما ينفعش واحد بيشرب دخان وتقول له ها هتوب ياخد نفس ولا خلاص هتوب اللات ما ينفعش يبقى توبة إيه دي توبة تكذبين لا عايزين نتوب توبة صادقة توب الى الله توبه ايه نصوحا توب الله توبه إيه؟ نصوحا شبه يبقى أول حاجة الاقلاع عن الذنب ثاني حاجة الندم على فعل تلك الذنوب لأن النبي قال كده الندم توبة. الندم في حد ذاته توبة. لان انت لو ما ندمتش على الذنوب اللي انت بتعملها او اللي انت عملتها يبقى ده دليل على انت على ان انت راضي بفعل تلك الذنوب والرضا بفعل الذنوب يقدح في توبة العبد الى الله وضحك كده يبقى الندم على فعل ترجع زنوب ثالث حاجة العزم على عدم العودة خلاص يا رب توبت والله توبة صادقة والله ما هارجع تاني أبدا طب ما أنت ممكن ترجع لو رجعت برضه توب وهارجع تاني وهأزني وهتوب, وهتوب وهأزني وهتوب في كل مرة لازم تتوب حبيبك قال إيه قال والحديث في البخاري يا قال أذن عبد ذنبا فقال يا ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب العلماء قالوا, في قالوا من أول شروط بل من أعظم شروط قبول توبة العبد أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الرب بدليل قول الله عز وجل عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إلى أن قال قد غفرت العبد إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء إيه الكلام ده؟ معنى كده ربنا بيقولك تزنب زي ما انت عايز لا؟ ده ربنا بيحضك على التوبة بعد الزنب طالما إنك انت بتقع في الزنب غصبا عنك مش النبي قال كده أول درس قلنا إيه قول النبي على السلام ما من عبد مؤمن إلا أولاه ذنب ليعتاده الفينة بعد الفينة كل واحد ينقطه ضعف يا جماعة لكن لو توبت إلى الله عز وجل قبل توبتك وقعت في الزنب تاني غصبا عنك توب إلى الله وهيقبل توبتك أهم حاجة اوعد نم من غير التوبة ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم قال إيه عن دعاء سيد الاستغفار النبع السلام قال عن دعاء سيد الاستغفار من قاله في صباحه موقنا به قلبه فمات دخل الجنة لو قلت دعاء سيد الاستغفار وموت تدخل الجنة لو قلت بالليل قبل ما تنام وموت برضه تدخل الجنة هتفالك إذا لازم تتوب قبل ما تنام لو أزنبت لازم تتوب رابع حاجة الإخلاص في التوبة من شروط التوبة الإخلاص في التوبة إن أنت تتوب ابتغاء مرضات الله أنا يا رب مش بتوب عشان خايف الناس تتكلم عني كلام وحش عشان خايف سمعتي تبقى وحشة او عشان انا اصبحت عاجز عن المعصية او ان انا خايف من الناس لا انا بتوب يا ربي من اجلك انا بتوب توبة صادقة خامس حاجة التحلل من المظالم حبيبك بيقول ايه كما عند البخاري يقول من كان لاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله منه ما قالش بكر قال اليوم اليوم ايه الحالفسك النهاردة ما تضمنش تعيش لبكر فليتحلله منه اليوم من قبل أن يكون يوم لا درها ما فيه ولا دينار وإنما التعامل يكون فيه بالحسنات والسيئات وكلكم عارفين حديث المفلس حديث رواه مسلم إنما عسل أحد مر رص الصحابة فبيبسط لهم المسألة فبيقول أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا دره له ولا دينار إن معوش فلوس قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج أعمال حلوة صح الله ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته طب يا رب ز... داني حسناته كلها خلصة ما لهم معانا زنون فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أعازم الله إعيكم من النار سادس حاجة وديه آخر حاجة من شروط التوبة انك تتوب قبل أن تغرغ وقبل أن تطلع الشمس من مغربة قبل ما تخش في سقرة الموت لازم, لازم تتوب لأن أنت لو دخلت في الغرغرة خلاص لو تبت ما ينفعش فرعون تاب إمتى؟ تاب في الغرغرة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربنا قال, له ربنا قال له إيه؟ آه الآن وقد عصيت قبله وكنت من المسرفين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آي خلاص التوبة أفرت ليه؟ لأنه ما تبشي إلا ساعة الغرغرة لو تبقى قبل كده كان ربنا قبل توبت ده ربنا لما أرسله سيدنا موسى وهارون عليهم السلام قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سيدنا قتد لما أرى الآية دي قال سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى يبقى, إيه؟ يبقى التوبة قبل الغرغرة ولذلك النبي على السلام قال إيه؟ حديث رواء أحمد بالسندة صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طالما ما وصلش لسكرات الموت ربنا هيقبل توبتك والحاجة التانية إنك تتوب قبل تروح الشمس من مغربها حديث رواء المسلم يسألينهم شوية إن الله يبسط يده بالليل يتوب موسيق النهار ويبسط يده بالنهار يتوب موسيق الليل حتى تطلع الشمس من مغربها طول طب خلاص أنا بقى إيه؟ أنا خلاص هتوب وعرفت شروط التوبة بس عايز أعرف إيه الحاجات اللي ممكن تساعدني عشان أتوف. أنا عايز شوية حاجات ساعدتك. هقول لك شوية حاجات ساعدتك. تساعدك على التوبة. هقول لك شوية حاجات تساعدك على التوبة. بس يتصل على حبيبك. صل الله عليه. وسلم. أول حاجة إخلاص النية لله. خد بالك أي حاجة مش توس أي عمل صالح لابد له من إخلاص. النعماء سمع لي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى. في رواية عند النساء بسناد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه ربنا ما يقبلش إلا العمل الخالص الذي لا ريئ فيه ولا سمعة طيب تاني حاجة هتساعدك يبقى أول حاجة تساعدك على التوبة أن أنت تقول أنا توبت يا رب من أجلي خلاص أنا والله ما عايز حلم الذنوب أنا بتوب مش عشان خايف من الناس بتوب مش عشان خايف على سمعتي ولا المنصب بتاعي ولا الفلوس بتاعتي أنا بتوب يا رب ابتغى أبت شك حاجة إنك تحاول بقدر إمكان تكتر من أعمال الصالحة بعد التوبة ليه؟ عشان الحسنات تذهب السيئات ربنا قال كده إن الحسنات يذهبن السيئات وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ الحديث روض تلمزي بسنة دين قال يا معاذ اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن شوفوا دي قلت لك نفس رحمة الله بيقول فالكيس العاقل يعني هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو بها السيئات ثالث حاجة ترعينك على التوبة انك تستشعر كبح الزنوب اللي انت ارتكبتها كل ما تفتكرها تستغفر ربنا كل ما تفتكرها تستغفر ربنا الزنب اللي انت هتحطه نصب عينيك كل ما تفتكره هتلاقي فيه عبودية جديدة اتجددت في قلبك غير عبودية الطاعة وغير عبودية الولاء والبراء وغير عبودية الصبر وغير عبودية الرضا في عبودية جديدة هيسمها عبودية ايه؟ الانكسار ان انت كل ما تفتكر الذنوب اللي ارتكبتها زمان قلبك هينكسر عارف الانكسار ده الوحده؟ بفضل الله ممكن ربنا يجعله سبب دخولك الجنة فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا وإن العبد لا يفعل الذنب فلا يزال الذنب نصب عيني حتى يدخل الجنة وإن العبد لا يفعل الطاعة فلا يزال ينظر إلى الطاعة نظرة استكبار حتى يدخل بها النار عيازا بالله يبقى إذن تستشعر إيه كبح الذنب الذي ارتكبته رابع حاجة إن أنت تبعد عن المكان اللي كنت بترتكب فيه المعاصي لن نسألنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا العالم قال له إيه؟ قال له بص طالما انت قتلت 99 نفس في المكان ده يبقى المكان ده مكان سوء والناس ديت مش كويسة ابعد عن المكان ده وروح لارض تانية تعبد ربنا فيه يبقى تبعد عن المكان اللي كنت بتعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى. كنت ساكن في مكان أصدقاء السوق مليانين مليان في المكان ده كنت بتعبد ربنا أو كنت بتعصى ربنا في مكان معين ابعد عن المكان لأن كل ما هتمر على المكان ده هيذكرك بالمعصية فممكن ترجع المعصية مرة تانية خامس حاجة اتلاف الأدوات اللي كنت بتاع ربنا كنت معاك جتارس بنيولي عمال بتعزي بيه مزيكا لا كسر في مخبرك كنت معاك مثلا أي حاجة أي أدوات بترتكب بها المعصية لا كسر ابعد عنها ده يعينك على التوبة وفضل الله عز وجل طيب سادة حاجة أن أنت تبحث والحقيقة ده سبب مهم أوي أوي بل من أغلى الأسباب أن أنت تبحث عن رفقة صالحة عن أصدقاء خير عن أصدقاء صالحين هيعينوك على طاعة ربنا والله والله يقول زيك أي شاب لسه تايب بنقول له أول نصيحة بنقولها لك أن أنت تحاول أن أنت تبعد عن رفقة السوء وتبحث عن رفقة صالحة هيعينوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى لأن أنت لو فضلت مع نفس الرفقة السيئة اللي كان اللي كنت تعرفه قبل التوبة سبحان الله كل يوم هيفضل ينغاس عليك عشرة يا راجل أنت مش هتيجي معنا يا أخي تبدأ احنا مش نعمل حاجة وغلا تبدأ احنا هنعمل هنروح في المكان الفلان هنمتع نفسنا شوية هنعمل هنسوي هتلاقي نفسك هتضعف مرة في التانية في التالتة هترجع لهم مرة تانية وتبعد عن الطاعة وعن التوبة وترجع تاني للمعاصي ولو رجعت تاني للمعاصي صعب انك ترجع للتوبة مرة تانية أنا بقول لك كل شوية شجرة المعاصي عمالك تتوغل فين في قلبك سابع حاجة إن أنت تداوم على قراءة الآيات آيات معينة طبعا عايزك تقرأ القرآن كله من أول لآخر لكن عايزك تركز على الآيات التي تخوف المذنبين في القرآن الآيات اللي بتذكرك بحساب النار الآيات اللي بتذكرك إنك لو وقعت في الزن بده شوف هتروح فين خبلا فتقرأ الآيات كتير جدا وتقرأ الأحاديث اللي تخوفك من وقع في أي معصية تيجي مثلا عند معصية الزنا تيجي تلاقي آيات معينة بتذكرك بعقوبة الزنا أحاديث معانا بتذكرك بعقوبة الزنا أول ما تقرأها تفتكر تبعد بفضل الله عن المعصي ثامن حاجة ان أنت تتذكر ان العقوبة المعجلة قد تأتيك في أي وقت خد بالك الزنب ده ممكن يجي لك العقوبة بتاعته في ساعت. قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم إيه ثم لا تنصروا إنك ممكن تموت على نفس المعصية دي يعني ممكن تقول إيه طب خلاص والله أنا أعمل المعصية دي تيجي تعمل المعصية يجيلك ملك الموت تعمل إيه؟ فلازم تلحق تتوب قبل أن يأتيك ملك الموت تاسع حاجة ودي آخر حاجة أن تداوم دائما على ذكر الله اللي بيحب حد عمره ما بينساه اللي بيحب حد عمره ما بينساه لازم تذكر ربنا دائما ذكر ربنا بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي قولي الألباب أصحاب العقول بيعملوا يا أصحاب العقول دولة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب المار وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم هل بالا يا رسول الله هو في حاجة أفضل من كل الحياة اللي ذكرتها قال أجل ذكر الله تعالى ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت خلاص إذا أنت كده عرفت كل حاجة عن التوبة عرفت الشروط عرفت الأسباب اللي تعينك على التوبة عرفت كل حاجة تشجعك على التوبة فبالله عليك وبالله عليك يا أخت بالله عليكم أبون دولقتي دلوقتي, دلوقتي. وإنتوا بتسمعوا الشرد ده أبون دولقتي حالا واتوضوا وصل ركعتين توبة شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن حبان وأورده الشيخ الألبن رحمه الله رحمه الله سعى في صعيه الترغيب والترهيب قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر يوم يتوض ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ النبي قول للرب عليه والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم عملوا إيه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصر على ما فعلوا وهم يعلمون. وعايزك كنت بتتوظّع لركعتين دول بالذات. عايزك تهتم بإسقاط الوضوء. كما أمر الله عز وجل قبل أن تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم من توضّع حديث من توضّع فأحسن الوضوء. خرجت خطايا الذنوب بتاعتك هتخرج من جسدك حتى تخرج من تحت أفراره. يعني وانت قايم دلوقتي هتتوضى عايزك تسبغ الوضوء لان كل نقطة مية نزل من جسمك بعد ما تتوضى هتنزل معها كل الزنوب اللي انت ارتكبتها ايه رايك في الوصفة دي راكعتين هتقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر ربنا هيغفر لك بفضل الله عز وجل وعايزك تكثر من الاستغفار ومن ذكر الله على قد ما تقدر وتكثر من الأعمال الصالحه زي ما قلنا قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات وزي ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة تمحوها تعمل أي زنب وخذ بالك من حدا هتعمل زنب في السر تعمل بعدها طاعة في السر هتعمل زنب في العلنية تعمل <Gerade> بعض طاعة في العلنية شو قلت فإذا تبت فياريتك ياريتك تقول هذه الكلمات كلمات جميلة هي وردتش في السنة لكن قالها بعض أهل العلم وأوردها الإمام ابن القيم رحمه الله حتى قالها قال فللله ما أحلى قول العبد في هذه الحالة يعني عند التوبة أسألك بعزك وذلي إلا رحمتك أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سوايا كثير من تلك عباد كثير إنما أنا مليش رب غيرك وليس لي رب سواك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الدليل وادعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن جابره ولله ضر القائل يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم, من ذا يرحم؟ بالله عليكم بعدما تسمعوا الدرس هذا بالله عليكم بادير والتوبة اللي كان ما بيصليش ياريت يا صلي أم صلي يا أخي سبحان الله بالله عليك الصلاة هتكلفك إيه ده الصلاة كلها طهر ونظاف إن شاء الله جاي درس قريب مهم جدا اسمه يا شباب حيا الصلاة عايزين نعرف إزاي نصلي عايزين نعرف ليه ما بنصليش عايزين عايزين نعرف إزاي إن الصلاة دي لو صلناها إن شاء الله ربنا جعل سبب دخولنا الجنة اللي مش محجبة بالله عليكم بالله عليك الليلة الليلة تنامي وفي نيتك إنك تلبس الحجاب بكر إن شاء الله اللي بعوق والدي بالله عليك روح دلوقتي وقبل الأيدي بل والارجل بالله عليك ده الوارد أوصت أبواب كما أخبر النبي عليه السلام بالله عليكم اللي مش يروح يكسر أزاز الخمر الليلة بالله عليكم اللي بيشرب مخدرات حد الآن بالله عليكم يروح يقطع المخدرات دي كلها ويتوب إلى الله عز جل ويعلنها توبة لله سبحانه وتعالى ولنعلم جميعا أن الآجال محدودة والأيام معدودة والكل راحل إلى الله وأن إذا ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقي ولذلك قال القائد ألا يعتبر الراحل أنه بعد الراحل راحل والله الكل موقوف بين يدي الله ومسؤول أمام الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التنبذيب إسناد الحسن لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سنحشر يوم القيامة جميعا حفاتا عراة غرلا غير مختونين والشمس تستدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل والعرق يفيض تخيل الموقف يوم القيامه هتحشر حافي اليان جعان عطشان والشمس تستدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيد العرق على قد الذنوب هنتفضح هنتفدح لو ما تبناش النهاردة العرق على قدر الزنور فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقي ومنهم من يلجمه العرق الجامل شوف الزل بقى ويؤتى بجهنم يوم القيام لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها تصفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم مش هينفعك إلا التوبة التوبة تنور طريقك على الصراط التوبة تمحو زنوبك وسيئاتك التوبة ترفع درجاتك في الجنة التوبة تخليك تاخد صحفتك بيمينك التوبة تبيض وجهك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى التوبة تجعل الحق جل وعلا يقول لك قد غفرت لك قد سترتها عليك في الدنيا كما في حديث النجوة يذن الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستر ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يا رب ما نتبت منهم يا رب أي نعم. قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة تخيل بقى الفرحة تخيل لما بتنجح في السنوية العامة تخيل لما بتنجح في الكلية تخيل لما بتاخد الرسالة الدكتوراه شوف فرحتك لا ده الفرحة دي كلها انساها تماما ده الفرحة يوم الأيام بقى لما تعلم ان انت من أهل الجنة فرحة لا تدني فرحة تخرج من هذا الموقف ووجهك يكون أضوء من الشمس تصرخ وأنت تأخذ كتابك بيمينك وتقول ها أم أقرأ كتابية إني ظننت يعني تأقنت أني ملاق حسابية يقول جل وعلا فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتوفها أدانية الملائكة تقول لك كله والشرب هنيئا بما أستفتم في الأيام الخالية تذكروا وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصار ورب العرش غبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان في حاجة كتبت عليك أنت ما عملتهاش فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إكرار من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل خذوه ناد الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا أنا مش عايزك تنسى عنوان المحاضرة وإني لغفار لمن تاب لله يتوب فيليت نتوب الليلة بالله عليكم نتوعد الليلة إن إحنا كلنا وأنا أولكم إن إحنا الليلة نتوب من كل الذنوب ونعلنها توبة صادقة لله عز وجل عسى الله عز وجل أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوضتنا وأن يجمعنا جميعا هكذا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على ضفاف أنهار الجنة تجلس النبي عليه الصلاة والسلام تجلس معنا مع سلما وقبل ما تدخل الجنة تشرب من حوض النبي عليه السلام. شربة هنيئة مريئة لا تضم بعدها أبدا ثم تدخل مع النبي الجنة وتجلس مع النبي ومع أصحاب النبي تنعم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تنعم في الأشجار والأنهار تلاقي أنهار الخمر أنهار الماء أنهار العسل أنهار اللبن تجلس في القصر تجلس مع الحور العين تتمتع وتتمتع في الجنة بغناء رحولين وتتمتع بغناء داود عليه السلام تنعم بصحبة النبي تنعم بصحبة أصحاب النبي وتنعم قبل ذلك وبعد ذلك بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إيه السبب إلى ربها ناظرة ثم يطلع الله عز وجل علينا في الجنة كما في الصحيين ويقول هل يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أصغط عليكم بعده أبدا فاللهم ارضى عنا وزكنا جميعا توبة النصوح سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www islam-call.com